وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ النُّسُمَ وَإِن كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءٍ ربهم لكافرون